وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السخف نشرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقَاسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَّيْلِ إِذَا عَصَّ عَصَّ وَالْسُبُحِ إِذَا تَنَفَّسْ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 وما هو على الغيب بالضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء öna, alla, allt, allt, allt,